117. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 118. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 119. 119. وإذكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين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 بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم 119. فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 110. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون 111. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها 114. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 115. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 124. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي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 تُونَ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاقَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل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 119. وليس لكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 110. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من, الله من شيء.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 ثَرًا النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا ما جهذه بجهاز ام جعل السقايه في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها أن اللعير انكم لصارقون 117. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 118. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 119. قالوا تالله لقد علمت 114. فما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 115. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه 117. وجزاؤه كذلك نجزي الظالمين 118. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف